مدينون لهم بمسيحيتنا لولاهم ولولا كرازتهم ما صرنا مسيحيين الايمان الذي عندنا هو الايمان الذي سكن فيهم وسلموه لنا نقيا طاهرا بكرازة بسعب ببزل بضيقات كثير فنحن حينما نحتفل بعيد ابائنا الرسل انما نشكرهم لانهم سلمون هذا الايمان ونشكرهم لانهم تعبوا لكي يوصلوا لنا هذا الايمان ونشعر بعرشان جميل من نحوه وخصوصا اننا كنا في بلاد الامميه تعيش في ظلام الوثنيه والاساطير القديمه دي اول نقطه تاني نقطه عايز اقولها في ابائنا الرسل ان هؤلاء اختارهم المسيح قال لهم لستم انتم الذين اخترتموني بل انا اخترتكم واختارهم زي ما بيقول الكتاب الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم كان يعرف معدنهم ويعرف انهم يمكن ان يستأمنوا على هذه الرسالة نقطتان نقولها ان السيد المسيح لما اختار هؤلاء الرسل لم يختارهم من نوع واحد لألا نظن ان اختيار الرب قاصر على نوعية محددة ده جبهم من تشكيل عجيبه فيهم المتزوج مثل بطرس الرسول وفيهم البتول مثل يوحنا الرسول فيهم صياد السمك مثل بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب وفيهم العشار مثل متى لاوي وفيهم طباع مختلفة الانسان الغيور المندفع حتى لو اخطا في اندفاعه مثل سمعان بطرس والانسان الشكاك مثل توما والانسان المحب العاطفي مثل يوحنا والانسان الغيور زي تلاميذ يوحنا المعمدان يوحنا ويعقوب اللي كان اسمهم خوانرجس اي ابني الرعد انواع انواع لكي يرينا ان الله يمكن ان يقدس كل نوع لخدمه اسمه كل نوع ان وجد في يد الله ممكن ان يعمل به عملا على اي حالات هؤلاء الرسل كانوا ناس بسطاء وغلابة يقول الكتاب اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء واختار ضعفاء العالم ليخذ بهم الأقوياء دول الرسل نقطة تاني نقولها في حياة ابائنا الرسل إنهم قبضوا فترة طويلة من التلمزة أعجب فصل خدام ممكن ان نتكلم عنه هو فصل الاثنى عشر على يد المسيح نفسه قضوا اكثر من ثلاث سنوات في التلمذة لم يكن هناك يوم واحد في الاسبوع لتلمستهم انما الاسبوع كله بكل ساعاته لازم المسيح ملازمة كاملة ووسائل الايضاح كانت ايات ومعجزات امام اعينهم وسمعوا من فم المسيح تعليمه وكانوا يسألون ويجيبهم حتى سموهم الحواريين اي الذين يدخلون في حوار مع الرب يخدوا يدوا في الكلام يكفي ان معلمهم كان المسيح بكل ما في المسيح من تأثير روحي على الناس ومع ذلك لم يسمح لهم بالخدمه بعد الثلاث سنوات قال لهم لا لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي طب والقوة دي ناخدها ازاي قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا مع انه قبل كده كان ارسلهم في خدمة تدريبية اللي قال لهم في طريق الامم لا تمضوا ومدينة للسامرين لا تدخلوا, لا تدخلوا بل سبوا بالحرق الى بيت الى خراف بيت اسرائيل الضال لكن كل ده ما كانش نافع لا التعليم ولا التدريب ولا طول المده ما كان كل ذلك يكفي لازم ياخدوا الروح القدس اولا ولما أخذ الروح القدس في اليوم الخمسين بدات في وهنا وهنا نرى نقطه اخرى وهي الميزه الاولى التي ميزت خدمة الاباء الرسل الميزة الاولى هي عمل الروح القدس تقول انسان عنده مواهب لا يكفي معلومات لا يكفي شخصية وعقلية لا يكفي نشاط لا يكفي ام الايه اللي يلزم لازم يكون مملوء من الروح القدس كنيسة الرسل كانت كده هل كان الامتلاء من الروح القدس شرطا للرسول على اعتبار انها وظيفة كبيرة لا كان ايضا شرطا للشماس حتى الشماس يعني مش الاسقف او الاسيس لما جم يرسموا سبعه شمامسه قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوه سبعه رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمه فنقيمهم نحن على هذه الحاجة يعني حتى الشمامسة عايزين ناس مملوئين من الروح القدس والحكم بهذا الشكل نجحت الكنيسة لانها كانت ممتلئة من الروح القدس فكان الروح القدس هو الذي يعمل وكان عمل الرسل ما هو إلا شركة مع الروح القدس كان الروح القدس هو الذي ينطق على أفواههم كما قال لهم السيد المسيح لا تهتموا بما تتكلمون ولا بما تقولون لستم أنتم المتكلمين بل روح الذي يتكلم فيكم وصاحبهم الروح القدس باستمرار كان هو الذي يرشدهم حتى في الخدمة بولس نراه فيما بعد يقول انه ذهب الى المكان الفلاني فمنعه الروح اللي ما كان غيره منعه الروح وبعدين وجد رجل من مكدون يقف امامه قال له اعبر الي نوعان فعرف ان الروح اختار له هذه المنطقة للخدمة فيه كان الروح القدس هو الذي يختار لهم الخدام ففيما هم يصوبون ويصلون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه كان الروح القدس هو الذي يتكلم في مجامعهم المقدسة فاول مجمع عقدوه في اورشليم سنة 45 ميلادية صدروا قراراته بالعباره الاتيه رأى الروح القدس ونحن مش هم اللي قرروا ده الروح القدس ونحن لانها كانت كنيسة يعمل فيها الروح القدس وجدنا ان بطرس بعزة واحدة في يوم الخمسين يضم الى الايمان ثلاثة الاف نفس مش ثلاثة الاف واحد يتوبوا ده ثلاثة الاف واحد يتركوا دينهم ويخشوا في المسيحية ده حاجة, حاجة مش سهلة يهود تحولوا الى مسيحيين بعزة وجايز العزة دي لو اي واحد اراها دلوقتي يعني ما يلاقيش تدخل ولا واحد حتى لكن المهم انها قيلت بالروح القدس انسان حل عليه الروح القدس وتكلم فكان تأثير الكلام في النفوس ونخس في قلوبهم نخس من بطرس من عزته من الروح القدس ادي الكنيسة التي كانت ناجحة في ايام الرسل والروح القدس لما حل عليهم غيرهم تغييرا عجيبا غيرهم تغييرا عجيبا يعني تحولوا من الخوف ومن الاختفاء في الهليه الى المجاهرة والشجاعة وبيقول الكتاب انهم كانوا يؤدون الشهادة للرب يسوع بكل مجاهرة بلا مانع بكل مجاهرة بلا مانع كانوا يلقون في السجون فلا يهمهم يجلدون يهمهم يهددون بالقتل فلا يهمهم يمنعون من الكلمة فلا يهمهم مرة منعوهم فبطرس قال لهم نحن لا نستطيع اننا لا نتكلم كن ان احنا ما نتكلمش دي حاجة ما نقدرش عليه هنتكلم يعني هنتكلم ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ادي الكلام الله. مش انت بطرس اللي كنت خايف من الجارية مش انت بطرس اللي انكرت المسيح مش انت بطرس اللي كنت مختفي في العلية هو لكن الروح القدس غيره تحول الى شخص اخر امتلأ بالقوة امتلأ بالقوة ولهذا كان اباؤنا الرسل في منتهى الشجاعة في منتهى القوة والقراءة والشهادة للحق وكانوا ينتهزون كل فرصة لكي يشهدوا لاسم يسوع المسيح وأعطاهم الرب آيات وعجائب والروح القدس عمل فيهم بقوة لصنع المعجزات والعجائب. بطرس يروح ويحل عند باب الجميل ويلاء الرجل الاعرج يطلب منهم حسنة يقول له ليس لنا ذهب ولا فضه لكن الذي لنا اياك نعطيه باسم يسوع المسيح قم ويقوم الراجل والناس يلتفوا حواليهم فيقول لهم بطرس لا تظنوا اننا بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي بل يسوع الناصري الذي انتم اسلمتموه اللي قتلتموه اللي فضلتم ان يوهب لكم بعد ده رجل قاتل يسوع ده اللي عملتوا فيه كل ده بقوته صار هذا يمشي جرأة في الكلام اختفاء لكي يظهر المسيح وبصينا لقينا بعد ما بقوا 3000 بقوا 5000 بعدين دخل في النساء جماهير من رجال ونساء بعدين مجموعات من الكهنة صارت تتبع الايمان بعدين مدن باسرها تبعت الايمان بعدين اقاليم وبلاد تتبع الايمان واذا في ثلاثين سنة من الزمان المسيحية قد اكتسحت اوروبا واسيا وافريقيا من اليهودية الى السامرة الى انطاكيا الى اسيا الصغرى الى قبرص الى بلاد اليونان الى ايطاليا الى جزر الارخبيل الى اسبانيا وامتدت شرقا الى سوريا الى العراق ما بين النهرين الى بلاد فارس الى الهند وجنوبا الى مصر ايه الحكاية دي؟ كان ملكوت الله قد اتى بقوة بقوة والرسل استطاعوا ان يؤدوا الشهادة ليسوع المسيح من قوتهم ان بولس الرسول فيما يتكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد في لكس الوالي تصوره بولس وهو اسير بيتكلم امام الوالي اللي بيحكمه فالوالي يرتعد منه يرتعد من اسيره يكلم اغرباس الملك يقوله بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا ايه الجبرود ده حتى في السجن كانت تكتب الرسائل وترسل لنشر الإيمان واستطاعوا أن يستغلوا كل دقيقة من حياتهم لنشر الملكوت لوضع الأسس السليمة التي اخذوها من المسيح ودي النقطة التانية اللي نقدر نقولها ان الرسل استلموا من المسيح ما سلموه لنا فتعليمهم هو تعليم المسيح نفسه بولس الرسول يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا الرب قد معهم اربعين يوما بعد القيامة حدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله سلمهم كل العقيدة وكل الله وكل الطقوس وكل المعلومات الكنسية وبعدين قبل ما يصعد الى السماء قال لهم العبارة الاتيه قال لهم ايه اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وإيه تاني وعلموهم جميع ما أوصيتكم به يعني مش تعلموهم تعليم من عندكم من معرفتكم الخاصة من زكائكم لا وعلموهم جميع ما أوصيتكم به فما اخذوه من المسيح علموه للناس فكان تعليمهم نقيا نسميه التسليم الرسولي هؤلاء الاباء الرسل كان اهم ما يشغلهم هو خدمه الكلمة دي كان اهم حاجة ولذلك حتى الخدمة الاجتماعية ورعاية الفقراء رسموا لها سبعة شمامسة وقالوا اما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة وبولس الرسول قال ان الله اعطانا خدمة المصالحة نصلح الناس وربنا ننادي كاننا صفراء عن المسيح أن نصلح مع الله ولم يحتم كثير منهم أن يكتبوا كثير منهم ما كتبوش حاجة من الاثنى عشر ولكن كان تعليمهم شفاهي فقط اللي كتبوا من الاثني عشر متى ويوحنا وبطرس ويهوذا ويعقوب كتبوا بعض الرسائل البسيطه وخلصت على كده والباقون لم يكتبوا شيء لم يحفظ لنا شيء من كتاباتهم ولكن حفظت لنا تعاليمهم في التقاليد الرسوليه التقليد الرسولي تراديشن اللي هم سلموه من جيل لجيل يوحنا الرسول يقول عندي كثير لاقوله لكم ولكن مش هكتب بحبر وورق انا هاجي اكلمكم فم لفم هذا التعليم الرسولي الذي لم يكتب حفظ لنا في التقليد الكنسي أبا الرسل غالبيتهم غالبيتهم نالوا اكليل الشهادة كلهم ماتوا شهداء ما عدا القديس يوحنا الحبيب الذي عذبوه عذابات كثيرة والقوه في الزيت المغلي الى اخره وربنا لم يشأ ان يموت شهيدا ولكنه يعتبر من المعترفين الذين تعذبوا عذابات كالشهداء دون ان يموتوا كشهداء وكان اي شخص يقود المسيحية في ذلك الزمان كان معرض للاستشهاد. غالبية الاساقفه في العصر الرسولي ماتوا شهداء غالبية الاساقفة في العصر الرسولي ماتوا شهداء زي ما بولس كانوا بيسموه مقدام شيعة الناصريين فأي اسقف برضو كان ممكن يعتبر مقدام شيعة الناصريين وضع الايمان بكل تفاصيله اللاهوتيه والعقيديه ووضع اسس الحياة الروحيه ورسم الاساقفه الاول والقسوس والشمامسه اي نظموا الكنيسه داخليا فنظام الاساقفه والقسوس والشمامسه وضعه الرسل ونظام الشماسات والأرامل ايضا وضعه الرسل وبعد أن سلموا الكنيسة لأيدي أمينة انتقلوا إلى الرب هؤلاء اكرمهم الرب الدني قال لهم الذي يكرمكم يكرمني والذي يرزلكم يرزلني فكل اكرام نكرمه لابائنا الرسل كانه اكرام موجه للرب نفسه بل اكرمهم الرب اكراما اخر عجيبا اذ قال لهم الاعمال التي انا اعملها تعملونها وتعملون اعظم منها واباؤنا الرسل قال لهم الرب أنا ماضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت أعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليه حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فهم مع الرب حاليا وقال لهم إن في يوم الدينونة تجلسون على عشر كرسيا لتدين أصباط إسرائيل الاثني 12 فمجدهم الرب بكل وإذا كانت الكنيسة تمجدهم فهذا جزء من تمجيد الرب له ونحن إذ نحتفل بعيد أبائنا الرسل إنما نطلب بركتهم في حياتنا وعيد باكر إن شاء الله هو عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس وهذان استشهد في عهد الامبراطور نيرون سنة 67 ميلادية بركتهما المقدت